يا حبيبي انت رفاك انت لخير محبوب من يريد العسل يصبر على كبسة النور مثلي ولا صفر ايه من يريد العسل Sari